وتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراء في تفسير تيسير الكلمة الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر سعد رحمه الله تعالى بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد يقول الله تبارك وتعالى ومن الناس من يشري نفسه اضطراء مرضات الله والله رؤوف بالعباد معاني المفردات قال في الصحاح شريت الشيء أشريه شراء إذا بعته وإذا اشتريته أيضا وهو من الأبضاد ثاني قالوا من الناس لا قال تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله اي يبيعها معاني المفردات قال في الصحاح شريت الشيء أشريه شراءً إذا بعته وإذا اشتريته ايضا وهو من الاضداد يعني الذي يستعمل في المعنى وضد على حسب السياق الذي يستعمل في معنى معين وضد هذا المعنى على حسب السياق نعم هذه حتى انا مش جايه تحت التفسير بس مذكوره قبلها مش عارف ديت زياده ولا ايه لان الشيخ ما عنده عارف والله ها هاي هذا اختلاف نسخ نعم بعلاكه من حاشيه الشيخ ودخلوها في اللي. طيب ماشي نعم وقال تعالى وشروه بثمن ضئيل دراهم معدوده اي باعوه ومثله في القاموس نعم شرعوا بثمن بخس أي باعوا بثمن بخس فيكون هذه المادة تستعمل في البيع والشرطة من الأضداد. نعم هذه الآية نزلت في صهيب بن, بن سنان الرومي حين أراده المشركون على طرح الإسلام كما رواه ابن عباس وأنس وسعيد بن المسيب وأبو عثمان النهدي وعكرمة وجماعة غيرهم. وذلك أنه لما أسلم بمكة وأراد الهجرة منعه الناس أن يهاجر بماله وإن أحب أن يتجرد منه وهاجر فعل فتخلص منهم واعطاهم ماله فأنزل الله فيه هذه الآية فتلقاه عمر بن الخطاب وجماعة إلى طرف الحره فقالوا له ربح البيع ربح البيع فقال وانتم فلا اخسر الله تجارتكم وما ذاك فاخبروه ان الله انزل فيه هذه الايه ويروى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ربح البيع صهيب ربح البيع صهيب نعم لما ساوم المشركون على ماله وقالوا جئتما سعلوقا لا مال لك حتى إذا كثر مالك وصار لك مال تأخذ وتهاجر قال او مالي تريدون يعني هل القضية عندكم مالي قالوا نعم قال او لو دللتكم عليه تركتموني قالوا نعم فدلهم عليه وصدق في هذا ثم هاجر ولا مال معه حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه ذلك فقال صلى الله عليه وسلم رب البيع نعم لأنه آثر مرضات الله سبحانه وتعالى وآثر الهجرة على ماله وهذا كان في المهاجرين كلهم فاذ الله سبحانه وتعالى قال للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون فمدح الله سبحانه وتعالى المهاجرين والمهاجرين بهجرتهم الى الله ورسوله وتركوا اموالهم وديارهم وارضهم و أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك ابتغاء مرضات الله عز وجل وحرم ومن الناس من يشري نفسه أي من يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله وهذه الآية أدب جم وتوجيه عظيم لكل مسلم ألا يقدم على مرضات الله سبحانه وتعالى شيئا أبدا وألا يؤثر على محبته سبحانه وتعالى محبه أبدا وإذا فعل ذلك وقدم محبة الله عز وجل على كل محبة فهو الرابح فهو الرابح وهذه المعاني وإن قلت يعني وإن قل الشيء الذي يبيع الإنسان نفسه من أجل طاعه الله سبحانه وتعالى فإن ذلك يعظم عند الله عز وجل لا قيمة لمال ولا قيمة لولد ولا قيمة لمنصب ولا قيمة لأي متاع أبدا على الإطلاق إذا كان يتعارض هذا مع طاعة الله سبحانه وتعالى ومع مرضات الله عز وجل وهذا الأمر كان باردا في حياة الصحابة ورباهم الله على ذلك لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حابد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم وما خير الصحابة بين شيء من أمر الدنيا ومرضات الله إلا اثروا وهل أصلا آمنوا واتبعوا الرسول وسلم إلا لذلك وقد أعلنوا فما كانت بدر إلا معركة قامت بين الآباء والأبناء والأعمان وأولاد الأعمان هل كانت بدر إلا كذلك وهل شيء توقعت بدر إلا هذا الإعلان العظيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله فكان الرجل يحارب أباه ويحارب عمه ويحارب ابن عمه والهاجر إلا الا لهذا وليس الى المدينه فحسب بل وقبل الى الحبشه ما كان هذا المعنى الا معنى بارزا في حياه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما فضلوا شيئا على محبة الله ابدا ولا اثروها على محبة الله وكلما كان هذا المعنى امكن في قلب العبد كلما كانت حياته امضج واوضح في إيصاله مرضات الله سبحانه وتعالى على كل مرضة نعم يكون بهذا السبب هو الذي ذكره هنا في قال نزلت في الصهيب لكن كما قلنا ليست العبرة بهذا الخصوص بل العبرة بالمعنى فكل من باع نفسه ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى كان له ما بينه النبي صلى الله ما بينه الله عز وجل فيها والحقيقة حتى لو نزلت في هذا الصحابي الصهيب بخصوصه فإن حياة الصحابة كلها تدل على هذا انك تقول في حياة أبي بكر في حياة عمر في حياة عثمان في حياة علي في حياة بقيه الصحابة هذا المعنى بارز حدث ولا حرج فما ترجمت للصحابيين إلا وجدت هذا المعنى بارزا جدا لا وحدث أبو عثمان النهدي عن صهيب قال لما أردت الهجرة من مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت لي قريش يا صهيب قدمت إلينا ولا مال لك وتخرج أنت ومالك, ومالك, ومالك, ومالك والله لا يكون ذلك أبدا فقلت لهم أرأيتم إن دفعت اليكم مالي تخلون عني قالوا نعم فدفعت إليهم مالي فخلوا, فخلوا عني فخرجت حتى قدمت المدينة فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ربح صهيب ربح صهيب مرتين وقال حماد بن سلمة عن علي بن يزيد عن سعيد بن المسيب قال أقبل صهيب مهاجرا نحو النبي صلى الله عليه وسلم فأتبعه نفر من قريش فنزل عن راحلته ونزل ما في كنانته ثم قال يا معشر قريش قد علمتم أني من أرماكم رجلا وأنتم والله لا تصلون إلي حتى أرمي بكل سهم في كنانتي ثم أضرب بسيفي ما بقي في يدي منه شيء ثم فعلوا ما شئتم وإن شئتم دللتكم على مالي وقنيتي بمكة وخليتم سبيلي قالوا له نعم فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قال ربح البيع قال ونزلت ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد وَأَمَّ الاكثرون فحملوا ذلك على انها نزلت في كل مجاهد في سبيل الله كما قال تعالى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 وذلك هو الفوز العظيم ولما حمل هشام بن عامر بين الصفين أنكر عليه بعض الناس فرد عليهم عمر بن الخطاب وأبو هريرة وغيرهما وتلوا هذه الآية ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد حمل بين الصفين يعني أنه انغمث بين الصفين مع أن الظاهر أنه لا يسلم في هذا أنه لا يسلم من هذا نعم قال تعالى نعم نعم على كل هذه النسخ نعم فمعنى حمل بين الصفين يعني حمل بين الصفين يعني انه انغمس في العدو انغماسا يغلب على الظاهر أنه سيهلك فدلها ابو هريره وعمر رضي الله عنهما على أن ذلك لا يتنافى مع او ليس في نايون اذن الله سبحانه وتعالى يقول ومن الناس من يشرف نفسه يعني من يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله وكذلك حصل لانس بن النضر رضي الله عنهما رضي الله عنه في غزوه احد لما حمل بين الصفين ايضا حملا شق على من راه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذه المساله تسمى مساله الانغماس في العدو ومن فعلها كان ماجورا وكان ممدوحا انغمس بين الصفين ونغمس في العدو ليقتل وان كان الظاهر انه سيهلك وانه سيموت لكن هو ليس حريصا على هذا انما هو حريص على القتل فإن, جاءه فان جاءته الشهاده فالحمد لله وان عافه الله سبحانه وتعالى وانقذه ليشهد المشاهد الاخرى فالحمد لله فما يريد الأعداء منا إلا إحدى الحسنيين إما الشهادة والقتل وإما الغنيمة والأجر إن شاء الله تبارك وتعالى ولا يجوز أن يستدل بهذه المسألة مسألة الإنظيمات بما يحصل من بعض الناس بقتل أنفسهم وتفجير أنفسهم وأنهم يستدلون بهذه الوقائع وهذه الأحداث على هذا الحكم وهذا لا ينبغي فهذا قياس مع الفارق والفارق الشديد هذا قياس مع الفارق بين من يحمل نفسه على القتال في الصف وبين من يقتل نفسه بشيء من هذا فإن هذا يقتل نفسه حتما وأما الثاني فإنه لا يقتل نفسه وإنما يريد القتل هو يقتل غيره فإن جاءه سهم أو رصافة هذه شهادة في سبيل الله إن شاء الله ففرق بين من يقتل نفسه وبين من يحمل نفسه على الصفين بين الصفين ليفتح ثغره أو غير ذلك ولهذا ما وقع الاستدلال به في قصة البراء بن مالك ترد عليهم اذ البراء رضي الله عنه لم يمت في هذه الغزوة لما حمل نفسه وألقى بنفسه ليفتح الحصن والمسلمين ونجا يعني وما حمل نفسه ليموت وإنما حمل نفسه ليفتح للمسلمين وقد فتح وحصل النصر ولم يقتل البراء رضي الله عنه في هذه الغزوة ففرق بين هذا وذاك وأما قتل الإنسان نفسه هذا قتل للنفس قتل للنفس التي هي معصومة ومصونة ولا جزء لإنسان أن يقدم على قتل نفسه إلا بنص ولا نص أبدا في هذه المساله لا نص قط في هذه المسألة ابدا غاية ما يمكن الاستدلال بذلك بمسألة الانغماس في العدو نعم وقد تبين الفرق بين الانغماس الذي تحصل النجاة قد تحصل النجاة مع وقوعه وبين قتل النفس الذي يحصل يقين بالقتل نعم نعم. بعض الدعاء يقول أن الذي يقتل نفسه يكون أيسا من حياته أما هذا فهو يقدم حياته دعاء المشهورين يعني قد... هذا إذا قلنا انت... هذا دي قلنا انتحار ويقول يعنقها لفظا من انتحار بل ان انتحار لما يكون أئسا من الحياة لكن لا يستطيع أن يقول قاتل نفسه أنه ليس قاتل لنفسه هو قاتل ولا ليس بقاتل هذا قاتل لنفسه إنما منتحر وأن الانتحار هذا إنما يكون مثلا في من أي من الحياة لكن هذا لم ييأس وإنما يعني باع نفسه قدم نفسه وكذا نقول خلاص لا مشاح لا تسميه منتحرا سميه قاتل النفس وإذا سميت قاتل النفس فبحث لو عن دليل يجوز له ذلك ابحث لو عن دليل يجوز له قتل النفس ولن تجد دليلا في هذا أبدا ولو بقي تبحث في السنة وتغرب للسنة يمنثوا ويسرة لأنهم حرصوا على أن هذه الأدلة حتى من بطول سير الصحابة والتابعين فلم يجدوا إلا مسألة الإنغمات لم يجدوا إلا مسألة الإنغمات ومسألة أخرى وهي الغلام صاروا بعدما فتشوا في السنة والسير لم يجدوا فقالوا نأتي إلى من كان قبلنا فلعلنا نجد عند من كان قبلنا شيئا فوجدوا قصة الغلام مع الملك الذي قال انك لست قاتله حتى تجمع الناس في صعيد واحد ولو جوزنا وسلمنا جدلا أن في ذلك قتلا للنفس مع ان الذي قتله هو الملك ولم يقتل هو نفسه لكن لو سلمنا جدلا بهذا فنقول كما قال شيخ الإسلام وكما علق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن أن هذه حادثة مرتبط بواقع فمتى قام هذا الواقع جاء؟ ألا وهو قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهل أفضل من ذلك قتل نفسه ولم يفوت عليه شيء فإنه كان قد مات أو قتل فإنه لم يفوت عليه شيء وإن قد حرم الحياة عند الناس فإنه سينتقي الحياة عند رب الناس ولكن قال وآمنت به أمه وآمنت به أمة فلو فرضنا أن مقاما من المقامات تؤمن أمة بسبب فعلك هذا فنقول حينئذ يكون لك إيه؟ استشهاد بهذا وهذا نباب التسليم يعني نسلم جذلا لكن بالواقع فهو ما جد بنفسي إلا لأن في ذلك إيمان أمة واتباعهما فقال الناس أمنا برب الغلام فكان قتله دعوة لأنه تبين للناس أن الملك هذا مع حرصه الشديد لم يقع عليه لم يقع عليه حتى نطق رب الغلام بسم الله رب الغلام اذا للغلام رب يمكن ان يقدر عليه بذلك فآمنت إيه امه فهل ما يفعله هؤلاء الآن تؤمن به امه أو تبتلى به امه الجواب تبتلى به امه طب تلبية وما ولا هؤلاء العقلاء هناك والنصحون هناك وطلاب العلم هناك لا يريدون هذا ونحذرنا من هذا لكن الشكوى يا الله سبحانه وتعالى الشكوى يا الله سبحانه وتعالى نعم قال تعالى يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين هذا أمر من الله تعالى للمؤمنين أن يدخلوا في السلم كافة أي في جميع شرائع الدين ولا يتركوا منها شيئا، والا يكونوا ممن اتخذ إلله هواه. إن وافق الأمر المشروع هواه فعل، وإن خالفه تركه. بل الواجب أن يكون الهوى تبعا للدين. وأن يفعل كل ما يقدر عليه من أفعال الخير وما يعجز عنه يلتزمه يلتزمه وينويه يلتزمه وينويه يلتزمه, يلتزمه, وينويه يلتزمه يلتزمه وينويه فيدركه بنية هذه قاعدة هذه قاعدة في أخذ الشريعة فالواجب على عبد ان يأخذ شرائع الدين كافة ولا ما يميز لك والله إحنا سنأخذ الشريعة في هذا الباب وصلته في الأمر الشرعي في الباب الاخر لما تكون لو المصلحة في الأمر الشرعي واتباع الشريعه قال الله قال الله وقال رسول ولما تأتي الشريع على خلاف هواه وما يهوى قال لا ورد ذلك وهذا شأن الذي يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض والواجب على المسلم أن يدخل في السلم كافه أي في شراء الدين كافة كافة ومن كفر بعض الأوامر كفر ببقية الأوامر فمن رد حكم الله سبحانه وتعالى في أمره وكفر به كان كافرا بجميع الأوامر كان كافرا بجميع الأوامر فمن مثلا أخذ الشريعة إلا الزنا حد الزنا قال لا ما في حاجة اسمها حد زنا وهذه قسوة لا تتناسب رجل يذني وهو محسن مرة فتقوم عليه البيمة فيرجم حتى الموت من أجل شهوه وضعها في دقيقة هذا لا يكون هذا لا يكون فرد هذا الأمر فيكون رادا لجميع أوامر الله سبحانه وتعالى ولهذا عاد الله على اهل الكتاب قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من ما يفعل, ما يفعل ذلك منكم إلا نعم فهذا لا يسلم ولا يصح أن يؤمن الإنسان لبعض الكتاب ويقفوا ومن ذلك أيضا الرد على العلمانيين الذين يفصلون بين الدين والدنيا وبين المسجد وأمور الحياة فيقولون إن الدين إنما نتعامل به في المساجد فقط لماذا إذا خرجنا من المساجد فلا دين في السياسة ولا سياسة في الدين ولا دين في الحياة ولا تعلق الحياة بالدين لا أخرج افعل ما شئت ادخل المسجد تذين كيف ما شئت فيجعلون الشريعه الشريعة في بعض الاحوال وينحون الشريعة وهذا الفكر العلماني الكافر فمن اعتقد ذلك ودعا إلى ذلك وروج لذلك فإنه كافر بالله العظيم إنما نزل القرآن ليكون عامل جميع الناس أدخل في السلم كافه نعم مثل ما تجد الأخ وإن لم يصل إلى حد يعني الكفر هذا لكن إلى حد المعاصي العظيمة تجد الأخ أو الأخت يفصل بين المظهر والزي وبين المخبر وحقيقة التعامل ترى في المسجد يبكي ولكن عند التعامل ترى قد يغش وقد يدلس وقد يأخذ أموال الناس يريد أداءها لا لا تفرق فالحجاب حين أمر الشرع الموضعي على وجه المرأة لا يراد منه أن تامن المرأة من الفتنة أو يؤمن من فتنتها فقط في وجهها ومضاهية وإنما هو في الحقيقة وضعوا هذا الحجاب الكثيف على هواها فتقدم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا المعنى لو فهمته كل أخت محجبة ومنتقبة لما حصلت هذه السلبيات الكثيرة جدا حتى إذا كنت تنظر إلى بعضهن في الطرقات في الطرقات فترى من ليست كذلك من ليست محجبة بل متبرجة أسلم منها مسلكا أسلم منها مسلكا وكذلك يقع في بعض من تكون صورة صورة الاستقامة ولكن حقيقته مغضرة على خلاف ذلك وإن كان هذا الحمد لله قليلا في من استقام لله سبحانه وتعالى ولكن قد تكون في بعض الادعياء إلا أنه أيضاً يحضر من هذا فإذا دخلنا فندخل في السلم كافه، كافه نعم كذلك في المناهج لا آتي فأكون سلفياً في باب الأسماء والصفات حتى إذا تيت إلى باب آخر رصبت فيه يعني أكون سلفيا في الأسماء والصفات أكون سلفيا في القدر أكون سلفيا في الصحابة حتى إذا تيت إلى قضية مثل الحاكمية تحولت إلى فكر الخوارج وقلت حيا على الجهاد فلم إلى سوق الجهاد وإلى قولة حق عند سلطان جائر وخربت وخبطت وفعلت ما كنت انتقده من زمن مضى لا وليعلم أن الفرق كلها لم تجمع كل فرقة جميع الأوبئة وإنما قامت الفرق على أصول قد تقوم فرقة على أصل واحد قد تقوم الفرق على أصلين فلو كان عند الإنسان أصل خالف فيه اهل السنة والجماعة أصل معتبض معتبر عند السنة والجماعة كان من الفرق وكان فرقة ولم يكن من اهل السنة والجماعة كيف إذا انضاف إليه أصول كثيرة ولهذا ينبغي الإنسان أن يحرر مذهب السلف كما حرر في الأسماء والصفات يحرر في غيره يعني نحن مثلا نرد كلام ابن حجر لأنه خالف على السنة والجماعة في الأسماء والصفات ونقبل كلام ابن حجر رحمه الله تعالى في الإيمان نرد مثلا على بعض الائمه في آآ آآ مسائل أخرى مثلا ونقبله أو نستدل به في مسائل أخرى ونرد في مسائل نهواها كما ينقل في الخروج مثلا على الحكام بعض أقوال للسلف والتابعين في هذا فنقول لقد كان كذا وكذا فهل نستدل مثلا بما حصل من سعيد بن جبير أو بما حصل من الشعبي رحمه الله تعالى أو بما حصل من هؤلاء على جواز الخروج على السلاطين أبدا وعلى إمة الجور ابدا وهؤلاء اصلا ما خرجوا على إمة الجور الظالمين حتى ولو خرجوا في فتنة القراء وإنما خرجوا بتأويل أن, أن الحجاج كافر لأن الحجاجة قد خرجت منه أقوال تشتبه ويمكن أن يتاول فيها فعلا أن هذا الرجل كفر ولهذا خرجوا وهم يظنون أنهم يفعلون ما قال النبي وسلم إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله فراوا أن ذلك من الكفر لأن نوقل عنه مقالات شنيعة فقد قال الحجاج لو ادركت ابن مسعود لو أدركت ابن مسعود لأشفيت الأرض من دمه أو كما قال قال كلمات يعني عظيمة وقلمات قبيحة حتى قال في قول الله تبارك وتعالى وهو على المنبر في قول الله سبحانه وتعالى لما قال سليمان هب ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فقال لقد كان سليمان حسودا حسودا لما قال هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد فتاول هؤلاء وإلا فائمه الجور والظلم لا يخرج عنهم. فأكون سلفيا في باب الأسماء والصفات ثم أتي فايه فارصد أو أكون سلفيا في الأسماء والصفات والقذر ثم أتي عند الروافض وأمدل فعالهم وأقول إن الخلاف بيننا وبينهم ليس في أصول الشريعة بل هو خلاف يمرر ولا يكفرون بهذا مثلا أو غير ذلك من هذه الابواب بل الإنسان يأخذ معتقد لسنة الجماعه جملة وتفصيلا وعلي أن يحرر ماذا بعد السنة والجماعة في كل أمر من الأمور حتى قالت عائشة كما جاء في الصحين لما قالت معاذ ما بال الحائط تسأل سؤالا تسأل عائشة ما بان حيث تقضي الصلاة الصيامة ولا تقضي الصلاة فقالت لها عائشة أحرورية أنت أحرورية أنت يعني أنت من الخوارج على ملج الخوارج نحن معاذة تسأل بس سؤال قالت لا ولكني أسأل لكن شوف حملة عائشة عليها في اللفظ حملة عائشة عليها في اللفظة هذه فأنا يدل على أن السلف رحمه الله تعالى تدعش في, في هذا ويخشون ان تشابه الامه احد من اهل البدع في بدعهم على الاطلاق يبقى لا بد ان ندخل في السلم ايه كافه نعم ولا نتخير ابا سلفي في باب ولا بابين ولا ثلاثه واروج لنفسي بهذا ثم انا انطوي وانا اكفر في هذا العصر بكل صراحه التائبون من التكفير والتائبون من الجهاد والتائبون من كذا الآن فهو سلفي. سلفيون ولكن عندهم لوثات قديمة لوثات قديمة فينسبون هذه اللوثات إلى منهج السلف الصالح ويضعون تحت شعارات قد يعني تخيل على بعض الناس ولكن لا يؤخذ عن هؤلاء هذه الأبواب لا يؤخذ عن هذه الأبواب ونما يؤخذ عن السلف وقررنا لكم من قبل القاعدة الذهبية والذهبية جدا أنه حتى إن كانت الاقوال من سلفينا الصالح لبعض السلف فإن الميزان الذي يحكم به على السلف هو ميزان ما تقرر عند السلف ما جاء في الكتاب والسنة ولا بعض السلف قد يخطئ. بعض السلف وليس من عالم الا وله زله فلو اخذنا زلات العلماء ونسبناها للسلف الصالح وجعلناها اقوالا عند السلف واحوالا عند السلف او اقوالا يمكن اعتمد لها في نقض المسائل قولان او ثلاثه او اربعه او كذا لا اتسع الخرق جدا ولكن نحكم على هؤلاء بما ثبت في كتاب الله وبما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما قرره سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى في معتقداتهم نعم نعم سب الأنبياء كفر لكن سب الأنبياء هذا كفر لكن هل يكفر بهذا ام لا هل يحتاج إلى إقامة حج ولهذا شيخ الدباز رحمه الله تعالى لما سمع كلمة سيد قطب في نبي الله موسى لما قال في أحد كتبه أظن كتبه شخصيات أو التصور الفني فلما قال وهذا مثال للقائد عصبي المزاج وصار ببراعته و تلوينه للالفاظ والاساليب التي بنيها بها كثير من دعاه السلفيين يقولون نحن انما نستدل بكلمات الرجل على المنابر لأن الرجل بارع في الاساليب فنحن بس نستفيد من الاسلوب الأدبي وكان الأدب انما حجر على هذا فباسلوبه الأدبي هذا الماتع الرائع المؤثر الذي يحيي القلوب عند كثير من الناس قال هذه الكلمه قال فانظروا الى هذا هذا مثال القائد عصام الدين وقال دعونا مع موسى في هذا الموقف فلعل أعصابه تكون قد هدت في موصول آخر ثم يأتي للكمه والواقثة وغير ذلك ويطوف في القرآن مستدلا على عصبيه موسى عليه السلام فعلق شيخنا الشيخ النبات على هذا قال هذه ردة هذه ردة هذه ردة, ردة, ردة, ردة لا يقصد إن, أن الرجل مرتد وإنما القول بهذا في نبيه من الأنبياء ردة أما استحقاق المعين هذا الحكم فهذا لو شأنه الآخر فليتنبه لهذا فليتنبه لهذا فلا شك في الطعن في الأنبياء رد رد أن من يطعن في الطعن في الأنبياء لأنه طعن في الرب سبحانه وتعالى إذ كيف أمن الله سبحانه وتعالى على الأمم امثال هؤلاء امثال العصب المزاج وأمثال هذا للأسف الشديد وإنا لله وإنا إليه راجعون وقد يقول القائل وهو يستدل بهذا وإن كان الرجل أخطأ فيأتي عند الأخطاء ويشملها فيقول وإن كان الرجل أخطأ نحن نصدق أن رجع أخطاه ولكنه كان أديبا فلا يعامل معاملة العلماء علماء دهوى يعامل معاملة الرافضين معامل معاملة أعلى من معاملة العلماء لقد صار حكما على الأنبياء وحكما على أصحاب رسول الله أما ترى أنه اعتقد من نفسه حكما بين معاوية وعلي وقال ما قال مما يبشع قوله ثم نطر هذا كله ونقول إننا نستدل بأسلوب الرجل وفصاحة الرجل وبيان الرجل بل هذه الفصاحة إن كانت فصاحة بارعه في انطقاص سادات الأمم من الأنبياء والمرسلين وسادات الأمم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أفصح من إبليس ما أفصح من إبليس فأردنا الفصاحة فقط في افصح من ابليس ما في افصح من إبليس بدليه انه يغرر كل فصيح يغرر كل فصيح ويضلل كل فصيح هذا ابليس لا في افصح منه خلاص نستدل بقول ابليس ما. كما ذكر الله عز وجل في كتابه وقاسمهما اني لكم ألا من الناصحين وقال هذا على مريد لا اذا قاسمهما فدلاهما بغرور ثلاثة أتباع أمه القيس والأتباع ابن أه... أبي غزوبياني ثلاثة شرع شهر لأن هذا اتباع للهو وأنا بسم قلت أيس عبد الدراهم تعرف عبد الدراهم تعرف عبد الخميني فيما المعنى العام تدخل فيه في الشرف المعاصي تدخل فيها في المعنى العام لكن عند التفصيل في المعاصي من هالصغار والكبار والشرف من الأصعب والأقل نعم نعم حسب ما تتعلق به ان احببت المال فرغبت في الرشوه اخذته هذه معصيه نعم يعني بالمعنى المتسع الشامل يعني كل عاصر انما قدم هواه فص... فجعل هواه اله شريكا لكن عند التفصيل فالشرك دعوه غير الله معه يعني خاص الأشياء و المعاصي خاصة بأشياء ولما كان الدخول في السلم كاسة لا يمكن ولا يتصور إلا بمخالفة طرق الشيطان قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان معنى هذا شوفوا المعنى العميق الجميل يعني دخولوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان معنى لما ننفزع لما نلون لما نلبس هذا معناه أن هذا يكون من إيه خطوات الشيطان لا. ولا تتبعوا خطوات الشيطان أي في العمل بمعاصي الله إنه لكم عدو مبين ظاهر العداوة والعدو المبين لا يأمر إلا بالسوء والفحشاء وما به الضرر عليكم وعجبا سبحان الله من امرنا أن الله سبحانه وتعالى وضح عداوته وعدوته بين واضح ومع ذلك وما يؤمن أكثر بله الا هم مشركون وما اكثر الناس ولو حرصت من لا الا ما يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان وعبد الشيطان واتبع الشيطان مع وضوح عداوته مع وضوح عداوته سبحان الله يعني قام على ايضاح عداوته الواقع والشرع والعاقل وكل شيء فما يامر الشيطان الا بما يخالف الفطر السليمه يعني لو اجاءت قال لك يزني. الفطر السليمه تاب هذا لهذا الذي خاطب في الرجل لما قال تحب ذلك لأمك لأهلك لزوجتك ل... الرشوة وما فيها من الفساد إن القتل وما فيه من سفك الدماء والفساد في الأرض إلى غير ذلك يعني عدوة بينهما أو ذلك سبحان الله تجد أكثرنا يدبع الشيطان ويفرفه طاعة الرحمن سبحانه وتعالى عدو مبين واضح ما يحتاج إلى لبس نعم قال تعالى فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم ولما كان العبد لا بد أن يقع منه خلل وزلل قال تعالى فإن زللتم، أي أخطأتم ووقعتم في الذنوب من بعد ما جاءتكم البينات أي على علم ويقين فاعلموا أن الله عزيز حكيم وفيهن الوعيد الشديد والتخويف ما يودب ترك الزلل طب الوعيد الشديد ازاي من هنا خذنا الوعيد الشديد والتخويف اه فعلموا ان الله ايه طب ما قالش الله فعلموا ان الله legislature الرحيل لان في ايات اخرى يذكر الله هذا لكن هنا ذكر الله قيدا قال من بعد ما جاءتكم البينات فالمؤاخذة بعد ما جاءتك البينات جير المؤاخذة إذا فعل الإنسان ذنبا وجاهد فعل الإنسان ذنبا ويعني رجع إلى الله لكن من بعد ما جاءتكم البينات وقد بانت وضحت وانقطعت المعذرة فاعلموا أن الله عزيز نعم وفيه وفيهن الوعيد الشديد والتخويف ما يوجب ترك الزلل فإن العزيز المقام الحكيم إذا عصاه العاصي قهره بقوته وعذبه بمقتضى حكمته فإن من حكمته تعذيب العصاة والجناه وهذا فيه من الوعيد الشديد والتهديد ما تنخلع له القلوب ولهذا لا بد من الأمر اعلموا ان الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم نبي عبادي أني أنا غفور رحيم وأن عذابي لا بد من الخوف والرجاء لا بد من الخوف والرجاء طيب نكتب القدر